لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون قال يَعْلَمُ الْقَوْلَ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ بَلْ قَالُوا أَضْغَاثُ أَحْلَامٍ بَلِ افْتَرَاهُ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ فَلْيَأْتِنَا بِآيَةٍ كَمَا أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون وما أرسلنا قبلك إلا وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَّيَكُونُونَ طَعَامًا وَمَا كَانُوا قَالِدِينَ ثُمَّ صَدَّقْنَاهُمْ بِالْوَعْدِ فَأَنجَيْنَاهُمْ وَمَن نَّشَاءُ وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ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 ثَنَاءَ إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ لَا تَرْكُضُوا وَارْجِعُوا إِلَى مَا أُثْرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسَاكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْأَلُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظالمين.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 اتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون وَلَهُ مَ فيِي السَّمواتِ وَأَرض وَمَن عنده لا يستكبرون عن دَ لَا يَسْتَك بِرُونَ عَن إبَادَتِهِ وَلَا يَتَحثِرون يسَِّحرُونَ الليلَ وَنَّهَا رَ ل يَفْتُرُونم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 يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وَلَا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون